بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الرسول الله وبعد منار السبيل في شرح الدليل لعلمة الفقيه إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان رحمه الله تعالى يقضى عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله باب إزالة النجاسة يشترط لكل متنجس سعو غسلات لقبل ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا وعنه ثلاث لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده علل بوهم النجاسة وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب حطيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء ولم يذكر عددا وفي حديث علي مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل ولم يذكر عددا وأن يكون إحداهما بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير لحديث ابي هريره مرفوعا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا اولى كنا بالتراب رواه مسلم وقيس عليه الخنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا لما روي أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثاره تعني الدم فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثاره رواه أبو ذوت بمعنى ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة النضح وهو غمضه بالماء لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت ببن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبل على ثوبه فدعى بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه وعن علي مرفوعا بول غلام ينضح وبول الجارية يغسل رواه أحمد ويبذئ في تطير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وليحها لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعربي أريقوا عليه ذنوبا من ماء متفقون عليه ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولن جاسة بالنار روي عن الشافعي وابن المنذر لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعربي ذنوبا من ماء والأمر يقتضي الوجوب وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع قال في الكافي كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين هذا قول مالك والشفعي ومن المنذر قاله في الشرح فصل في النجاسات المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهري خلقه نجس لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبث، وفي رواية لم ينجسه شيء وما دونهما في الخلقه كالحيه والفار والمسكر غير المائع فطاهر وسؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر في قول أكثره العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لحديث أبي قتالة مرفوعا وفيه فجاءت هرة فأصى لها الإناء حتى شربت وقال إنها ليس بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فدل بلفظه على نفي الكراهه عن سور الهجر وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا قاله في الشرح وكل ميتة نجسة لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس غير ميتة الآدمي لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه والسمك والجراد لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبقي والبراغيث لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله وفي لفظ فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه البخاري وهذا عام في كل حار وبارد ودهن مما يموت الذباب وغمسيه فيه فلو كان ينجس كان أمرا بإفساده فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه قاله في الشرح وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومليه ولبنه طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم رواه مسلم وقال للعغنيين أن طرقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها متفق عليه وما لا يؤكل فنجس لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يتنزه من بوله متفق عليه والغائط مثله وقوله لعلي رضي الله عنه في المريء يغسل ذكرك قال في الكافي والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط إلا مني الآدمي ولبنه إلا مني الأدمي ولبنه فطاهر لقول عائشة كنت أفرق المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفقون عليه لكن يستحب غسل رطبه يستحب غسل رطبه وفرط يابسه وكذا عرق الأدمي طاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر والقيح والدم والصديد نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم نغسله بالماء متفق عليه والقيح والصديد مثله إلا أن أحمد قال هو أسهل لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض لضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض في قول أكثر أهل العلم وروي عن ابن عباس وأبي هريغة وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف ولقول عائشة يكون لإحدان الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه خطرة من الدم فتقصعه بريقها وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها رواه أبو داود وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره ويتنجس به غفرها وهو إخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم قال في الشرح وما بقي في اللحم من الده معفو عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا عن وطين شارع ظنت نجاسته طاهر عملا بالأصل ولأن الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم روى عن عمر وعلي وقال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ ونحوه عن ابن عباس وهذا قول عوام أهل العلم قاله في الشرح وعرق وريق من طاهر طاهر لما روى مسلم عن أبي غيرة برفوعا وفيه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساله أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقول هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه ولا نجسة الفم ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر لعموم البلوى ومشقة التحرز ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضله طعامه وشرابه باب الحيض لا قبل تمام تسع سنين لأنه لم يثبت في الوجود لمرأة حيض قبل ذلك وقد روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وقال الشافعي رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة ولا بعد خمسين سنة لقول عائشة إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد وعنه إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى ستين وهذا أصح لأنه قد وجد قاله في الكافي ولا مع حمل فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضها يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضه فدل على أنها لا تجتمع معه وأقل الحيض يوم وليلة لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يوي قدره فعلم أنه رده إلى العارة كالقبض والحرز وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض خمسة وقال أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر يوما وأكثره خمسة عشر يوما لماذا ذكرنا؟ وغالبه ست أو سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحمله بنت جحش تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعه ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوما أو ثلاثة وعشرين يوما كما يحيض النساء ويطهرن الميقات حيضهن وطهرهن صحح الترمذي وأقل الطهر بين الحاضتين ثلاثة عشر يوما احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها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 وغالبه بقية الشهد لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة ولا حد لأكثره لأنه لم يرد تحديده في الشرع ومن النساء من لا تحيض ما يحرم بالحيض؟ ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية والطلاق لقوله تعالى فطلقوهن العدتهن والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضه فدعيت صلاة والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم ليس إحدى كن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي قلنا بلى قلنا بلى رواه البخاري والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم العائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنوب والحائط شيئا من القرآن ظاوه أبو داود والترمذي ومس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون واللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض ظاوه أبو داود عن عائشة وكذا المرور فيه إن خاف التلوية فإن أمن التلوية لم يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة من المسجد فقالت إني حائض فقال إن حيضتك إن ليست في يدك رواه الجماعة إلا البخاري ما يوجب الحيض ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قادر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه والبلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل, الله صلاة حائض لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أو جب عليها السترة بوجود الحيض فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرهد أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتهريم وهي دينار أو نصفه على التغيير لما رأى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار قال أبو داود هكذا الرواية صحيحة وكذا هي إن طاوعت قياسا على الرجل ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيمومها غير الصوم فإنه يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله والطلاق لأنه إنما حرم طلاق الحيض لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى قاله في الكافي واللبث بوضوء في المسجد قياسا على الجنب وانقطاع الدم بأن لا تتغير خطنة احتشث بها في زمن الحيضي طهر والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض لما روى مالك على القمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به نص عليه لقول أم عطيته كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود وتقضي الحائض والنفساء الصوم لصلاة لحديث معاذ أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الجماعة وقالت أم سلمة كانت المرأة من نساء نبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس رواه أبو داود فصل في المستحاضة ومن حدثه دائم ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما في مستحاضة لأنه لا يصلح أن يكون حيضا فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أم كثي قادرة ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي طواه مسلم فإن لم يكن لها عادة أو لسيتها فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منطن وبعضه رقيق أحمر وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله فهي مميزة حيضها زمن الأسود فتجلسه ثم تغتسل وتصلي لما روي أن فاطمة من تأبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحض فلا أطه أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه وفي لفظ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسج عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي إنما هو عرق رواه النسائي وقال ابن عباس ما رأت الدم البحرانية فإنها تدعو الصلاة إنها والله أن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم وإن لم يكن لها عادة ولا تميز فهي متحيرة فتجلس من كل شهر ستة أو سبعا بتحرين حيث لا تمييز ثم تغتزل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل بعد غسل المحل وتعصبه لحديث حملة من تجحش قالت قلت يا رسول الله إني استحاض حيضا شديدة فما ترى فيها قال أنا لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال ثوب قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت إنما أثج ثلجا. فقال لها سأمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر. فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها إنما هذه ركضه من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك ففعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وتتوضع في وقت كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وتوضئ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال في المستحاضة وتتوضع عند كل صلاة رواه, أما رواه أبو داود والترمذي. وتنوي بوضوئها للسباحة لأن الحدث دائم. وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث صلي وإن قطر على الحصير رواه البخاري. وصلى عمر وجرحه يثعب دما. ويحرم وطء المستحاضة لأنه أذن في الفرض أشبه دم الحيض ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه وعنه يباح وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حملة وأم حبيبة قاله في الشرح والنفاس لا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا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 قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس وعن أم سلمة كانت النساء على النبي صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما رواه الخمسة إلا ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا وأقل ما يتبين فيه إحدى وثمانون يوما وغالبه ثلاثة أشهر قاله المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لما تقدم لكن يكره وطها فيه قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاصي أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منفردا فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على الأربعين قاله في الكافي وفي وطء ما في وطء الحيض من الكفارة قياسا عليه نص عليه قطع الجماع والحيض بالدواء ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له وللانثى شربه لحصول الحيض ولقطعه لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد باب الأدان والإقامة وهما فرض كفاية لحديث ذا حضرة الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم والأمر يقتضي الوجوب ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد في الحضر في القرى والأمصار قال مالك رحمه الله إنما يجب النداء في مساجد الجماعة على الرجال فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة قاله ابن عمر وآناس وغيرهما ولا نعلم من غيرهم خلافهم قاله في الشرح الأحرار لا الأرقاء بخدمة ملاكهم في الجملة ويسناني فرد الحديث عقبة بن عامر مرفوعا يعجب ربك من راعي غنم في رأس شغية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة رواه النسائي وفي السفر لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الهويدة والابن عمد له إذا سافرتما فأذنا ولي وليأمكما أكبركما متفق عليه ويكرهان للنساء ولو براء رفع صوت لأنهما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه بهم ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا لأنه شرع كذلك فلم يجوز الإخلال به قال في الكافي لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل باطل للإخلال بالموالاة فإن كان سيرا جاز قال البخاري في صحيحه وتكلم سليمان بن صورض في أذانه وقال الحسن وقال الحسن وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم وأن يكون من واحد فلا يصح أن ابني على أذان غيره ولا على إقامته لأنه عبادة بدنية فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة قالوا في الكافي وفي الإنصاف لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلمه بنية منه لحديث إنما الأعمال بالنيات وشرض كونه مسلما فلا يعتد بأذان كافر لأنه من غير أهل العبادات ذكرا فلا يعتد بأذان أنثى لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك قاله في الكافي عاقلا مميزا فلا يصح من مجنون وطفل لأنهما من غير أهل العبادات ناطقا لينطق به عدلا ولو ظاهرا فلا يصح أذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين وأما مستور الحال فيصح اذانه قاله في الشرح بغير خلاف علمناه ولا يصحان قبل الوقت قال في الشرح أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلمه انتهى لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إلا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واسربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه ورفع الصوت رهن ليحصل السماع المقصود بالإعلام ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه وإن رفع صوته فهو أقضل وسن كونه صيتا أي رفيع الصوت لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك ولأنه أبلغ في الإعلام أمينا لأنه مؤتمر على الأوقات ولحديث أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام عالما بالوقت ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطؤه متطهرا لحديث أبي هريره رضي الله عنه لا يؤذن إلا متوضئ رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا ورؤيا منقوفا وهو أصح قائما فيهما أي الأدان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن وكان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله اصيبت في سبيل الله رواه الأثرم ويجوز على ضاحله قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعيد فينزل فيقيم ذكره في الشرح لكن لا يكره أذان المحدث نص عليه لأنه لا يزيد على القراءة بل إقامته للفصل بينها وبين الصلاة بالوضوء قال مالك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء ويسن الأذان أول الوقت لما روي أن بلالا كان يؤذن في اول الوقت لا يخرم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 رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه لقول أبي جحيفة إن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصحها وقال العمل عليه عند أهل العلم وعن سعد القرض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك رواه ابن مهجة مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح لقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فاه وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح منتفق عليه ولا يزيل قدميه للخبر وسواء كان بمنارة أو غيرها وقال القاضي والمجد ما لم يكن بمناره فإنه يدور وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب لقول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء رواه ابن ماجه ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوبه في أذان الظهر فخرج وقال أخرجتني البدعه ويكره بين الأذان والإقامة والنداء بالصلاة بعد الأذان ونداء الأمراء وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة ذكره في شرح العمدة ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق لقوله صلى الله عليه وسلم إن آخا صدا إن قد أذن ومن أذن فهو يقيم ومن جمع أو قضى فوائت اذن للأولى واقام للكل لقول جابر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين رواه مسلم ولحديث ابن مسعود في قصة الخندق إن المشركين شغلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء رواه الأثرم إجابة المؤذن وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحي على فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر مرفوعا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة طبعه مسلم وفي التثويب صدقت وبررت قال في الفروع وقيل يجمع يعني يقول ذلك ويقول الصلاة خير من النوم وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها لما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها وقال في سائل الإقامة جنحو حديث عمر في الأذان ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة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 فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة رواه مسلم ورواه البخاري وغيره عن جابر مرفوعة من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ثم يدعو هنا وعند الإقامة لحديث أنس مرفوعة الدعاء لا يرد بين الإذان والإقامة الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أحمد والترمذي وصحها ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أولية رجوع قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر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 كما روي عنه أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله أتبع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال افلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلا فقال تقول الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 وتقول إذا أقمت الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله أكبر الله اكبر لا اله الا الله فلما اصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت فقال إنها لرؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال فالق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك رواه أبو داود فهذه صفة الأدان والإقامة المستحب لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ان مات انتهى باب شروط صلاء وهي تسعة الإسلام والعقل والتمييز فلا تصح من كافر لبطلان عمله ولا مجنون لعدم تكريفه ولا من طفل لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع الحديث وكذا الطهارة مع القدرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم وغيره الخامس دخول الوقت قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيء وقد عمر رضي الله عنه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 ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين واجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال ساطع الفجر ثم جاءه من بعد الغد الظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين أسر جدا فقال له قم فصله فصل الفجر ثم قال ما بين هذين وقت. روه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت وعن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة قال في آخره ثم آخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق وفي لفظ فصل المغرب قبل أن يغيب الشفق واخر العشاء حتى كانت ثلث الليل الأول ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت فيما بين هذين رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا عن من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والسجدة هنا الركعة قاله في المنطقة والسجدة جزء من الصلاة فدل على إدراكها بإدراك جزء منها وهذا قول الشافعي وعن أحمد لا تدرك إلا بركعة لما في المتفق عليه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز لمفهوم أخبار المواقيت ويجد تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه لأن جبريا صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت والصلاة في أول الوقت أفضل وتحصول الفضيلة بالتأهب أول الوقت لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجرة متفق عليه وقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله رواه أحمد وابن ماجه وقال رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يغصر مواقع نبله متفق عليه وكان يصلي الصبح بغلس قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يغلسون ومحال أن يترك الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل وحديث أسفره بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه أحمد وغيره حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه انتهى وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله رواه الترمذي والدار قطني وروا من حديث أبي محذورة نحو وفي ووسط الوقت رحمة الله ترتيب الصلاة المقضيه ويجب قضاء الصلاة الفائدة مرتبة لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرى هل هل علم أحد منكم اني صليت العصر؟ هل علم أحد منكم اني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها؟ فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب وفاته أربع صلوات فقضاهن مرتبا وقد قال صلوا كما رأيتمون يصلي فورا لحديث من نام عن صلاة أولسيها فليصليها إذا ذكرها متفق عليه ولا يصح النفل المطلق إذن أي قبل القضاء كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان ولا يصلي سنتها لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها رواه أحمد ومسلم عن أبي قتادة ويسقط الترثيب بالنسيان لحديث عفيا لأمة عن الخطأ والنسيان إلى آخره ويضيق الوقت ولو الاختيار فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائده قاله في الكافي. وإذا نسي صلاتنا وأكثر ثم ذكرها قضاها فقط لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلات او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك وقال البخاري في صحيحه قال ابراهيم من نسي صلاه واحده عشرين سنه لم يعد الا تلك الصلاه لم يعد الا تلك الصلاه الواحده السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله سرية حائض إلا بخمار وحديث سلمة بن الأكوعي الأكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد قال نعم وزرره ولو بشوكه صحهما الترمذي. وحكى ابن عبد البدي الإجماع على فساد صالة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار فعورة الرجل البالغ عشرا والحرغة المميزة والآمة ولا مبعضة ما بين السرغة والركمة لحديث علي مرفوعا لا تبرز فاخ ذاك ولا تنظر إلى فاخ ذاك ولا ميت رواه أبو داود وحديث أبي أيوب الأنصري يرفعه أسفل السرغة وفوق الركبتين من العورة وعن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة رواه رواهما رواهما الدارقطني ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائضا إلا بخمار وتقدم وعورة من سبع إلى عشر الفرجان لقصوره عن ابن العشر ولأنه لا يمكن ولوغه والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها لما تقدم ولحديث المرأة عورة رواه الترمذي وقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وقالت أم سلمة يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود وورد في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقيه بشيء من اللباس لما روى ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه ومن صلى في مرصوب او حرير عالم ذاكر لم تصح لحديث عائشه رضي الله عنها لقوله صلى الله عليه وسلم فان عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فان كان جاهلا او ناسيا صح ذكره المجد اجماعا ويصلي عرض مع وجود ثوب غصب ولا يعيذ لأنه يحرم استعماله وفي حرير لعذب ولا يعيذ لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكه والضرورة وفي نجس لعدم ويعيد في المنصوص لأنه ترك شرطه قال في الكاف ويتخرج ان لا يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع النجس لا يمكن الخروج منه ويحرم على الذكور لالاناثه ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة لحديث أبي موسى الشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حارم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأوحيل لإناثهم صححه الترمذي، ولبس ما كله أو غالبه حرير لهذا الحديث وحديث عمر مرفوع لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه ويباح ماسود دياب الحرير أواء الحمى بغيره لقول ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أما العالم وسود الثوب فليس به بأس رواه أبو داود أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان قال في الكافي وإن استوى يا ففيه وجهان أحدهما إباحاته للخبر أي خبر ابن عباس والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم السابع اجتناب النجاسة لبذل وثوب وبقعة مع القدرة لقوله تعالى وثيابك فطاهر وقوله صلى الله عليه وسلم تنزف من البول فإن عامة عذاب القبر منه وقوله لأسماء في دم الحيض تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول العربي الذي بال في طائفة المسجد وحديث القبرين وفيه أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله فإن حبس ببقعة النجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبه غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوطة إلى غير القبلة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 ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعنا عليه فوضعهما عن يساله فخلع الناس نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا قال إن جبريل أتاري فأخبرني أن فيهما قدرا رواه أبو داود ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها وتبطول إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة أو نسيها ثم عالم لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم فيعيد وهو قول الشافعي وقال مالك يعيد ما دام في الوقت وعنه لا تفسد وهو قول ابن عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر ووجهه حديث نعلين قاله في الشرح المواضع المنهي عنها ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لوثه فيها وعنه بلا مع التحريم اختاروا الخلال والفنون وفاقا قاله في الفروع يعني وفاقا للأئمة الثلاثة لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقال أحمد تصل الجمعات في موضع الغصب ويعني إذا كان الجامع مرصوبا وصل الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة وكذا المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام لما روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده علي بن عمر رضي الله عنهما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 وأسطحة هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه قال في الشرح والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص ولا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لانهما سواء في المعنى والحجر منها لحديث عائشة ولا على ظهرها لما تقدم إلا إذا لم يبقى وراءه شيء لأنه غير مستدبر لشيء منها كصلاته إلى أحد أركانها ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه وألحق النذر بالنفل استقبال القبلة الثامن استقبال القبلة مع القدرة لقوله تعالى فولي واجهك شطر المسجد الحرام الآية وحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وحديث ابن عمر في أهل قبائل لما حولت القبلة متفق عليه. فإن لم يجد من يخبضه عنها بيقين، صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا يعادت عليه. لما روى عبد الله بن عامر عن ابن ربيعة. لما روى عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مضيما فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل. فأينما تولوا فثم وجه الله رواه ابن ماجه وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح والبعيد إصابة الجهة لقوله صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة هراه ابن ماجه والترمذي وصحاعة ويعضده قوله في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غاجبوا النية التاسع النية ولا تسقط بحال لحديث عمر رضي الله عنه وما حلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات وزمنها أول العبادات أو قبلها, بيسير أو قبلها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير خروج من خلاف من شرط ذلك وشور الطمعانية الصلاة تعيد ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبه لتتميز عن غيرها وإلا أجزاء نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة ولا يشترط تعيد كون الصلاة حاضرة أو قضاء لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداءا قاله في الكافي أو فرضا لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها عالم أنها فرضه وتشترط نية الإمامة للإمام والاعتمام للماموم لأن الجماعة تعلق بها احكام وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا في الفرض وقدم في المقنع والمحرر لا تشترط نية الإمامة في النفل لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعنه وكذا في الفرض اختاره الموافق والشارح والشيخ تقي الدين وفاق للائمه الثلاثة قال في الشرح ومما يقويه حديث جابر وجبار وتصح نيه المفارقة لكل منهما ما يبيح ترك الجماعة لقصة معاذ وقال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف ينصرف وليقول أتم صلاتكم واحتج أحمد بأن معاوية لما طعنا صلوا وحدانا ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له ركوع في الحال لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم ومن أحرم بفرض ثم قال به نفلا صاحا إن تسعى الوقت لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم فردا فتقام جماعة نص أحمد في من صلى ركعة من فرقضة منفردة ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم وإلا لم يصح وبطل فرضه لأنه أفسد نيته ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله تعالى في مجلسنا آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه